ولكنني والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع ناقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن اني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي انك عندنا لمصدق ولنفعل ان ما احببت فانطلق ابو موسى بن حتى اتوا الذين سمعوا قول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه اياهم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 قال رحمه الله تعالى باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة هذه الغزوة كانت آخر غزوات النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه وكانت في السنة التاسعة من شهر رجب منها أي أنها كانت قبل حجة الوداع وتسمى غزوة تبوك غزوة العسرة لضيق ذات اليد فيها من حيث الماء والنفقة والظهر ولقى المسلمون فيها وفي السير إليها شدة لضيق ذات اليد وسيأتي معنا أن أبا موسى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحملان أي ما يحملون عليه إبلا يركبونها في الطريق وكان ذلك في يوم صائف في أيام الصيف وشدة الشداد الحر وأيضا من جهة أخرى كانت أيام نزول الرطب لأن الرطب يكون نزوله عند اشتداد الصيف فالسير في الطريق ومكابدة السفر في ذلك الوقت مع ترك أيضا هذه النعمة الرطب والظل والراحة من علامات الإيمان النصرة لدين الله تبارك وتعالى ولهذا خرجوا ومن لم يكن عنده ظهر يركبه التمس ظهرا مثل ما سيأتي في قصة أبي موسى التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان أي ناقة, ناقة أو إبلا نحمل عليها نركب عليها أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وغزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم فقال والله لا احملكم على شيء وافقته وهو غضبان ولا اشعر وهو غضبان ولا اشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافتي ان يكون النبي وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة أي وقتا يسيرا جدا من الزمان إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتعهن حينئذ من سعد ابتعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك هذا الآن يعتبر بالنسبة لأصحابه أمرا عجيبا لأنه جاءهم قبل قليل وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يعطيني ثم يرجع لهم بعد قليل وقد أعطاه ستة, ستة من النوق فخشي رضي الله عنه أن يقع في قلوبهم ريبة أو تهمة ومثل هذه المواقف من المستحسن أن يذب المرأة تهمة عن نفسه أن يذب التهمة عن نفسه لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وكثير من الناس لا يوفق في هذا المقام يقول طالما إني على حق وليظن في ما شاء لكن هذا ليس من النصح لأخيك من النصح لأخيك يقتضي أن تعينه على نفسه ألا يبقى في نفسه ريبة لكن بعض الناس يقول في مثل هذا المقام يقول طالما أني على حق وليظن ما شاء هذا ظنه هو يخصه أما أنا على حق ولن أدافع لا أنت وهذا من النصح له أعنه على نفسه حتى لا يقع والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العرق فانظر هذا الموقف ما أجمله لما أتاهم بهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرهم قبل قليل أنه حلف أن لا يعطيهم قال لهم رضي الله عنه لكن لكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله والله لا أترككم حتى يأتي معي نفر منكم يسمعون من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بمقالة الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوه أن يعطيهم أيضا كان موقفهم معه من أجمل مواقف رضي الله عنهم أجمعين قالوا له إنك عندنا لمصدق ما عندنا شك إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت ولا ولنفعلن ما أحببت هذا الأمر الذي أحببته أن يذهب نفر منا إلى من سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام لنفعلنه لأنك أحببت ذلك أما أنت رجل مصدق عندنا لم يقع في قلبنا تهمة أو شك فيما قلت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعدوا فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى نعم قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال أتخلفني في الصبيان والنساء فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي قال عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه استخلفه أي على من بقي في المدينة من النساء والضعف والصبية فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء أتخلفني في الصبيان والنساء قال ذلك من حرصه على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهدة في سبيل الله فقال له صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي هارون نبي وقد سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله واختار هارون أخاه فجعله الله نبيا ولهذا يقولون لم يحسن أخ لأخيه مثل إحسام موسى لهارون لم يحسن أخ لأخيه مثل إحسام موسى لهارون سأل الله أن يكون رسولا فأجاب الله دعوة فكان رسولا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأن, هارون لأن موسى لما أراد الذهاب إلى الطور استخلف هارون على قومه استخلف هارون على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك استخلف عليا فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون؟ من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها نبه رضي الله عنه هنا أن غزوة بدر لم يكن شأنها كغزوة تبوك وإنما هي عير خرج النبي صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد خرج على غير ميعاد ولهذا لم يعاتب لم يعاتب من لم يتمكن من الصحابة من الخروج معهم إلى بدر أما غزو التبوك فإنه عاتب وسيأتي معنا أنه أمر بهجر كعب رضي الله عنه والإثنان الذين معه الثلاثة الذين خلفوا مما يدل أن ذلك الخروج كان فريمة عليهم أما بدر فإنه تخلف وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا فالوضع في تبوك مختلف الوضع في تبوك يدل على أنه كان فريضة عليهم ذلك الخروج نعم قال كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة تخلفه عن غزوة تبوك لم يكن لأسباب صحية ولا أيضا لأسباب مالية عنده المركوب وصحة جيدة وليس يقول ليس عندي عذر في ذلك التخلف وهو الذي يروي قصته بنفسه رضي الله عنه وقدمها بهذه المقدمة أنه لم يكن معذور إطلاقا كل شيء متوفر الصحة والعافية والمركوب نعم والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذه الغزوة كانت تسمى غزوة العسرة بعضا ما عنده مركوب ويقول كان عندي في, في ذلك الوقت راحلة ليست واحدة في فيقول ليس عندي أي عذر إطلاقا نعم وانم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد ورى بغيرها ان يقول الوجهه كذا على خلاف الوجهه التي كان يقصدها حتى لا تنبه من هو قاصدهم عليه الصلاة والسلام لمجيئه صلاه الله والسلام عليه إلا تبوك تبوك بعد مسافه تحتاج إلى استعداد ومعرفة فأخبرهم بالوجهة عليه الصلاة والسلام نعم واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ اختلف العدد عددهم قيل عشرة آلاف وقيل ثلاثين ألف وقيل أربعين ألف وقيل سبعين ألف اختلفت الأخوال في ذكر عدد من كانوا معه وذكر هنا أنهم جمع كثير نعم قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن, إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله نعم يعني لكثرة العدد لأن العدد كثير نعم وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار, الثمار والظلال في الصيف الشديد طابت الثمار نزل الرطب والظل الأسجار فترك ذلك يحتاج إلى مغالبة للنفس نعم وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتصفقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع و فارجع ولم اقض شيء فاقول في نفسي انا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد هذا خطورة التسويف في خطورة التسويف والتاجيل وان فتح الإنسان لنفسه باب التسويف يثبطه عن العبادة ويوقعه في التواني عنها وعن فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم الحقهم فغدوت بعد, فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا كل ما حدثت نفسه فالخروج أجل وأخر إلى أن ذهب الغزو نعم ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك أي أن الجميع خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخلف أحد إلا هو الكبار والمعذرون أو من كان مغموصا أي متهما بالنفاق نعم. حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ذكر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن باسمه صلوات الله وسلامه عليه مع كثرة العدد مع كثرة العدد فقال ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه برداه أي حلته ولباسه ونظره في عطفيه أي نظره لنفسه بالإعجاب نظره لنفسه بالإعجاب معجب بنفسه وبلباسه وبهيئته فحبسه هذا الأمر حبسه هذا الأمر فذب عنه معاد رضي الله عنه ذب عنه معاد رضي الله عنه فقال معاد في, في ذبه عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ولهذا أورد العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم النوي رحمه الله في رياض الصالحين أوردوا هذا الحديث في حديث رد الغيبة عن أخيك أوردوه تحت باب رد الغيبة عن أخيك لأن معاذا رد عنه لأن معاذا رد عن كعب ما قال هود الرجل الذي من بني سلمة الرجل الذي من بني سلمة قال حبس برده أي حليته وملابسه ونظر في عطحيه أي نظرة إعجاب ولم يكن ذلك الذي حبس كعبا رضي الله عنه فمعاذ ذب عنه قال بئس ما, قلت بئس ما قلت ما علمنا عنه إلا خيرا ما علمنا عليه إلا خيرا فيأخذ من ذلك رد الغيبة رد الغيبة إذا سمعت أخلك يتهم أو يذكر بأخذك ما تعلمه براء من ذلك تذب عنه تقول هذا ليس بصحيح ما نعلم عن رجل إلا خيرا مثل ما صنع معادر رضي الله عنه نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه, أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من أهلي فلما قيل ان رسول الله استعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي استشيرهم. ماذا اقول للنبي عليه الصلاة والسلام نعم فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل ما اجمل هذه الكلمة زاح عني الباطل يعني ما كان يرد على نفسي أنني أحضر له كذبة أو أمرا أخلص به من هذه الورطة كل ذلك زاح عني زاح عني أي أنه قرر أن لا يقول إلا الصدق نعم وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب وهذه أيضا عظيمة الكلمة جميلة جدا قال عرفت أني لن أخرج منه أبدا في بشيء فيه كذب فأجمعت صدقة أجمعته أي عزمت وعقدت العزم على أن أصدقه القول وعرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق وهذا يأخذ منه فائدة أن الصدق من جات لصاحبه أن الصدق هذه القصة عظيمة جدا في بيان هذه الحقيقة أن الصدق من جات لصاحبه ولهذا لما أنزل الله توبة على هؤلاء الصادقين الثلاثة أعقب ذلك بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لأن الصدق من والكذب خيبة نعم فلو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد هذه سنة كان يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام كلما قدم من سفر غزو أو غيره أول ما يبدأ به الصلاة في المسجد يصلي ركعتين يصلي ركعتين ومن معاني هذه الركعتين والحكمة فيها شكر الله سبحانه وتعالى شكر الله على نعمة الغنيمة والسلامة والعافية والوصول الإنسان إلى وطنه وأرضه وبلده فأول ما يبدأ يصلي ركعته وإذا نظرت الآن واقع الأسفار في زماننا حصدت من أرواح البشر ما لم يكن في الحروب والمعارك الإسلامية تجد في الأسفار تذهب أرواح كثيرة في حوادث السيارات وحوادث ناهيك عن الإصابات البليغة من جروح وكسور وإعاقة وغير ذلك فإذا وصلت من هذا السفر سالما وقطعت الرحلة من بلدك إلى أو من البلد الذي كنت فيه إلى بلدك في الهواء بين السماء والأرض على الطائرات والمسافة التي كانت تقطع في أيام كثيرة قطعتها في ساعة وساعتين وأنت جالس على المقعد والجو بارد ويؤتلك بالماء والعصير وتصل مرتاحا هذه نعم عظيمة جدا لكن الشكر قليل شكر المنعم سبحانه وتعالى قليل فهذه من السنن العظيمة الإنسان إذا وصل إلى بلده أول ما يبدأ بالمسجد أول ما يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين هكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام لا. قال ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له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 فعرف في وجه أن تبسمه عليه الصلاة والسلام تبسم مغضب نعم ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلا إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولا ان حدثتك حديث عظيم فقهه رضي الله عنه وايمانه وصلاحه نعم ولكني والله لقد علمت لئن اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي ولا ان حديث صدق تجد علي فيه اني لا ارجو فيه عفو الله وهذا الذي كان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 والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون قد كانك في ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت, حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لرجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسواه فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه من الفائدة أن نظر الإنسان في اتخاذ القرار إلى الأسوة من الرجال خير له لا ينظر إلى الكثرة لأن هنا لو نظر إلى الكثرة الكثرة كانوا يعتذرون بالكذب ويقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم لكنه نظر في الأسوة ونظر النظر الأسوة يحتاج من الإنسان إلى نظر في تاريخ الرجل ولهذا نظر في تاريخ قال ممن شهدوا بدرا فينظر في تاريخ سيرة أخبار ما كل أحد يصلح أن يكون قدوة للإنسان لكن الإنسان الذي يصلح أن يكون قدوة من يعرف بالسيرة الصالحة الحسن لاستقامة على طاعة الله نعم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس, حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي, التي فما هي التي أعرف تنكرت في نفس الأرض أي تغيرت عليه الأرض ما صبحت الأرض هي الأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحبا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله هذا جلد جلد عجيب يعني كل البلد لا أحد يكلمه كل البلد لا أحد يكلمه ويقول كنت أجلدهم يعني أصبرهم نعم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 فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء هذا يدل على أن الأعداء في كل زمان يتحينون المداخل والفرص ويبحثون عن وسائل والطرائق التي يدخلون فيها على المسلمين آحد وجمعتنا قال فتيممت بها التنوره فسجرته بها حتى اذا مضت 40 ليله ياخذ الورقه مباشره احرقها في النار نعم حتى اذا مضت 40 ليلة من الخمسين 50 اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال اذا اذا رسول رسول الله, الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرااتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لمرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟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 فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وهذا فيه استحباب تبسير الأخ بما يفرح ويسره بل التسابق في ذلك مثل ما كان الصحابة صنعوا في هذا الموقف فبعضهم ذهب يجري حتى يكون أول من يبشر وبعضهم لا عمد إلى أرفع مكان ونادى بصوت عالي حتى يصل الصوت قبل الشخص وسع ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس كان الصوت أسرع من الفرس نعم فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي كانت البشارة لمن سمع صوته قبل ال الذي على الفرس لأنه استغل قدرته الصوتية فصعد على جبل ونادى بصوت يبشر وبلغه الصوت قبل بلوغ الفرس فكسوته إياهما ببشراه استحباب كسوة المبشر أيضا أو الهدية له على بشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرل حتى صافحني وهنأني قام إلي طلحة هذا لا يسمى له النهي لأنه قيام له ليعانقه فإذا طال العهد بينك وبين أخيك وقمت لتصافحه أو لتعانقه أو نحو ذلك هذا لا يسمى لها النهي عن القيام للداخل لأن قيام للمصافحة قيام للمعانقة قيام للمعاونة والمساعدة قوموا إلى سيدكم نعم والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحا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 فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا هذه السيرة مدرسة مدرسة عظيمة جدا من هذا الرجل المبارك الصادق المجاهد الصابر المحتسب فهذه مدرسة عظيمة جدا ومثل هذه القصة لا يكفي أن يمر عليها المرور العابر وإنما ينظر الإنسان ويتأمل ويجاهد نفسه أن هذه المواقف هيئها الله سبحانه وتعالى وقيضها حتى يأخذ الناس العبره والدروس العظيمة وقوله رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق هذا فيه أن الصدق منجات لصاحبه أن الصدق منجات لصاحبه والله سبحانه وتعالى قال في خاتمة هذا السياق المبارك ذكر توبة على هؤلاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم وأيضا تأمل من جهة أخرى جمال هذه العاقبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يعني التوبة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك نعم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 إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته هذه نعمة يعني نعمة الصدق وهي من أكبر النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده نان. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين انظر العاقبة لهؤلاء فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أما الصادقين أنزل الله توبة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 واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضي, حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب عليهم وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخلفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن حلف له واعتذر إليه فقبل منه خلفوا ليس المراد عن الغزو يقول وإنما أي إرجاء أمرنا حتى ينزل في ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام عام الوفود وما بعده بدأ بمكاتبة الملوك والرؤسة دعوة لهم لدين الله سبحانه وتعالى فكتب إلى كسرى وإلى قيصر وغيرا من الملوك والرؤسة في, في الأرض يدعوهم إلى الإسلام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 علي رضي الله عنه وبين أصحاب الجمل والمضاد بالجمل أي الجمل التي كانت علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأصحاب الجمل كانوا يطالبون بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرة أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرة يقال يقال أن ابنه عمد على قتل أخوانه حتى لا يكون لهم نصيد من الملك ولما بقي وحده قتل والده ليأخذ الملك وينفرد به من بعده خرج على والده وقتل والده ويقال أيضا أن والده كان متخوفا من ذلك فجعل في غرفتها الخاصة دواء جعل فيه سما يقال هكذا الله أعلم بصحة ذلك فجعل فيه سما قاتلا وكتب فيه على هذا العلبة للدواء أنه يقوي الجمع وأبقاه في غرفته حتى لو كان عصلا ابن قتله وبقي في هذه الغرفة ربما يفتم بهذا الدواء ويغرى به فيأكل منه وفعلا يقولون أكل من ذلك الدواء الذي يقوي الجمع فمات من ذلك فما بقي له ذرية من البنين إلا بنته فولوها الملك فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا قاعدة في الباب أن الولايات لا تكون للنساء القضاء والرئاسة وهذه كلها لا تصلح للنساء وإذا وليت على مثل هذه الولايات امرأة فهذا من أسباب عدم الفلاح من أسباب عدم الفلاح أي من أمارات الخسران والحرمان ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب المغازي بذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك